بسم الله الرحمن الرحيم والزاريات ذرا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إن ما توعدون لصادق وإن الدين وَالسَّمَاءِ إِذَا طَبَقَتْ إِنَّكُمْ لَفِى قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُفْتَىٰ عَنْهُ مَن أُفِكَ ۖ قَتَلَ الْخَرَّافُونَ الَّذِينَ هُمْ فِى ظُلُمَاتٍ يسألون أليان يوم الدين يومهم على النار يحسنون ذوقوا حتنتكم هذا الذي كنتم به فاستعجلون إن المستكين في جنات وعيون مَا ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون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 هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المسرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فَقََّبَهُ إلَيِن قَالَ أَلَ تَأكُلُ فَأَجَتَ مِن مُم خِيفَ قَاال ل تَخَف وَبَشكَرُهُ مِغُلَ مِنلي فَأَقَبَة رأتُهُ فيِي فرَوَّتِ صَفَسكَت وَجَهَمَا فَجَاعُوزٌ عَقِيمٌ قَالُوا كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قالوا إنا قوم مجرمين لنرسل عليهم شجارة من طين متومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فينا من المؤمنين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 وفي عاد إذ أرسلنا عليه مرجيح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَمَا اتَّطَاعُوا مِنْ فِيَانٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَطِرِينَ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا افِتِه وَالسَّمَا أَبَنَينهَا بِأَيدِون وَإِن لَمثِعُ وَالْأَرربََ رَشناهَا فَنِعْم وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَسِيرُوا إِلَى اللَّهِ إِنَّ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرًا مُبِينًا وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ آلِهَةً إِنَّ لَكُمْ مِنْ هُنَا ذِكْرٌ مُبِينٌ كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاعَدُوا بِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ سَتَوَلَّى عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ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 فَإِنَّ لِلَّذِينَ وَلَّوْا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِ الْفِيلِ فَلَا يَسْتَعْجِلُون فَأَيُّ الْلَّذِينَ كَفَرَ مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي